زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقتارة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحورث ذلك متع الحياة الدنيا والله عذبه حسن المأب.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 فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد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 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصرا ونبيا من الصالحين قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأة عاقِر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 وَنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَخْزِنُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّمْرَاتِ وَلِيُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وأطيعون.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 وَجَاعِلُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوا كَفَلْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ م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 الحق من ربك فلا تكم من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقلت علوا ندع أبناءنا وأبناءكم فقلت علوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل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 ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلال لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم وَلَا ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم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 ما كان لبشر أن يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كنوا عبادا لمن دون الله كنوا عبادا لمن دون الله ولكن كنوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ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 قل صدق الله فاتبعوا من لا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكت مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا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 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبياض وجوههم وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وَأَمَّنَ الَّذِينَ بَيَظَّتْ بُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَةُ اللَّهِ نَتْلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ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 ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بِغَضَبٍ من الله وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة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 قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَأَنْتُمْ ها أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بغيظكم.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 وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَن نَّصْرُ إلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ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 وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي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 وَلَقَدْ عَفَى عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فأثابكم غما, فَأَثَابَكُمْ غَمَّا بِغَمٍ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْ ثمّ أنزل عليكم من بعد الغم أمانة عاسة يعشا طائفة منكم وطائفة قد أهمّتهم أنفسهم قد أهمّتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليّة يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟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 اَمُتُم لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى الله تُحْشَرُونَ فبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأمر.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 وَمَن يَعْلُو الْيَتِبِ مَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُم لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَن تَتَبَعَ الْضَّوَانَ اللَّهِ كَمَا بَأَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِسَ الْمَصِيدِ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لقد من الله على المُنَّى إذبعث فيهم رسول من أنفسهم يتر عليهم آياته ويُزكِّهم ويُزكِّهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين أو لما أصابتكم صبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا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 وَمِنَ الْكُفَّارِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَأَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَمَن يَرْجُو عِندَ رَبِّهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَهُنَّ مَا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 إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لا يضر الله شيئاً ولهم عذاب أليم ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نمل لهم خير لأنفسهم إنما نمل لهم ليزدادوا إثماء ولهم عذاب مهين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 الذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لَكَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَنَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ